خلق السماوات وَالْأَرْضَ بالحق وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم وَإِلَيْهِ المصير يعلم ما في السماوات وَالْأَرْضِ ويعلم ما تسرون وما تُعْلِنُونَ والله عليم بذات الصدور أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْرُ فذاقوا, فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا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 يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك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 من لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصلح وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتن والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون